غير المغبوب عليهم ولا آمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله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 وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 وما يستوي الاعمى والبصير ولالظلمات وللنور ولالظل ولالحرور وما يستوي الاحياء وللاموات وما يستوي الاحياء وللاموات ان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 <تصفيق> ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان نكيد؟ الله.